انم المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا زادتهم وعلى ربهم يتوكلون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 وَمَنْ نَصْرٍ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذِيُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَايِ مَا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجِزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان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 إم تستفتح فقد جاءكم الفتح وإم تتهو فهو خير لكم وإم تعودون عود وإم تعودون عود ولن تغن عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت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 يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وانتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة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 يرههم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه فذوق العذاب بما كنتم تكفرون ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله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 فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الأولين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 ناس وانني جار لكم فلما ترى الفئتان لك صعلى عقبيه وقال, وقال إني بريد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 ان الله لم يكن غير نعمه أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأ آل فرعون والذين من قبلهم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 124. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال وعشرون صابرون يغلبون مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبون ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا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 يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خان الله من قبل فامكن منهم والله عليم حكيم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 شيء حتى يهاجروا وإن استصرواكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم مثال والله بما تعملون بصير.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 فأولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم